نسأل بقى ما احنا وصلنا الباب الاستطاوى بقى احنا خلصنا نعم قرأت بس طيب ما انا بقول انت بتقولوا وقفنا الباب الاستطاوى معنى ذلك ان انت خلاص يعني انت و... احنا وقفنا لغاية قص الشارب صح ايوه قص الشارب <تصفيق> <تصفيق> ذكر الإمام النووي الحد الذي يقصه المرء من شاربه يقول فالمختار أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة طرف هو أسفل الشفا هذا هو المختار عند الشافعية وسيأتي الكلام الآن ما هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة الأول نذكر مسألة هل السنة القص أم الحلق السنة قص الشارب أم حلق الشارب الحلق عشان تقدر تميز بيكون بآلة حادة كالموسى القص يكون ها بالمقص بآلة كالمقص أما الحلق يكون بآلة حادة كالموسى الموس يعني فأيهم أفضل أن يحلق بالموس أم يقص؟ بمقص أو ما يقوم مقامه خلاف بين أهل العلم رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة السنة القص ويأتي دلوقتي القص إما يقص طرف الشفة أو يقص أسفل الشارب حتى يبدو أسفل الشفة أو إحفاؤه إحفاؤه إحفاؤه كله إحفاؤه كله هذا هو القص عشان تقدر تميز بين القص والإيه؟ والحلق يبقى قول الجمهور أن يقص بالطريقة التي سنذكرها إن شاء الله القول الثاني أن الحلق أولى الحلق بإيه بالموسى أو بآلة حادة تشبه الموسى وبه قال الإمام الطحوي من الحنافية الحنفية وهذه رواية عن الإمام أحمد احتج أصحاب القول الثاني أن الحلق أولى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا من لم يأخذ من شاربه فليس منا احتج أيضا بحديث الإمام مسلم قرأنا إحنا في الباب جز الشوارب وأرخ اللحة وخالف المجوز هل هناك تعارض بين قول الجمهور وبين الأحاديث التي ذكرها المخالفون من لم يأخذ من شريبي فليس من نأخذ من الشارب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم كما سنذكر طبعا لمن مالك قال إن من حلق شاربه يؤدب من حلق شاربه يؤدب وقال أرى أن يوجع ضربا من من فعله أن يوجع ضربا من من فعله ومذهب الإمام مالك والمشهور عنه أن يؤخذ من الشارب حتى تبدو طرف أو أطراف الشفة. وهو الإطار اللي هو أسفل الشفاء حتى لا يتشبه بمن؟ بالمشريين كالمصار وغيره والإمام النووي كما قلت إنه هو رجح هذا القول أما الإمام أحمد قال عنه الأثرم في رواية رأيت الإمام أحمد يحفي شاربه شديدا يعني كما نفعل شديدا له أثر وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحفو الشوارب قال حنبل مين حنبل ده الميزة لإمام أحمد من أشهر تلامذته ودوء حنبل هذا أكثر من سؤالات الإمام أحمد رحمه الله وراو أكثر سؤالات الإمام أحمد قال قيل لأبي عبد الله أي الإمام أحمد ترى الرجل يأخذ شاربه أو يحفيه يأخذه أو يحفيه معنى ذلك لإيه ها الاتنين مفترقين الأخذ اللي هو أخذ كله الإحفاء اللي هو أخذ الطرف منه فقال إن أحساه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس يعني كلاهما جائز وكأن الإمام أحمد جمع بين من يقول بالإحفاء كليتا وبين من يقول بإيه؟ بقص الطرف ذهبا ابن قدامى أيضا إلى أنه مخير بين القص والإحفاء مخير بينهما وزي ما قلنا أن الحلق بخلاف الإيه؟ الإحفاء. الإحفاء بخلاف الحلق الحلق يكون بموسى أما الإحفاء يكون بالمقص وما شبهها المقص طبعا المحتجون بالإحفاء من يرى الإحفاء احتج بحديث أحف الشوارب وحديث جز الشوارب وأرخ اللحاة وهذا مذهب كثير من أهل العلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم زي أبي سعيد الخدري أبي سعيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا أنهم كانوا يحفون شواربهم وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه كأنه ينتفه يحفي شاربه كأنه ينتفه وقال بعضهم حتى يرى بياض الجلد حتى يرى بياض الجلد. الذين يرون عدم الإحفاء، الإحفاء المقصود اللي هو أن يرى بياض الجلد، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه من سنن الفطرة، سنن الفطرة، فذكر منها قص الشارب على أساس أن سنن الفطرة دي كلها إيه؟ مستحبات واحنا ذكرنا الخلاف فيها قبل ذلك. الإمام الطحاوي من قال إيه في الأول؟ قلنا عنه إيه في الأول؟ أن يرى إيه؟ يرى إيه؟ يرى الحلق فقال لما كان التقصير مسنونا عند الجميع كان الحلق أفضل قاس على إيه؟ قاس على حلق الرأس في النسك قاس حلق الشارب على حلق الرأس في النسك وأن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدة. فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره فكذلك الشارب فكذلك الشارب. شيخ نعفيمين فصل المسألة بكلام رائع رائق وهو قال رحمه الله الأفضل قص الشارب إما حفا بأن يقص أطرافه. مما يلي الشفى حتى تبدو وإما إحفاء يبقى هو أسم القص إلى شيئين الأول حف والتاني الإحفاء والحف أن يأخذ أطراف الشفى والإحفاء أن يحفه حفا شديدا بحيث يرى ضياض الجلد وإما إحفاء بحيث يقص جميعه حتى يحفي وأما حلقه بالإيه بالموسى فليس من السنة وقياس بعضهم مشروعية حلقه على حلق الرأس في النسك قياس في مقابلة النص فلا عبرة به لو بيرد على مين على الطحاوي رحمه الله قال أن هذا قياس في مقابلة النص فلا عبرة به ولهذا قال الإمام مالك من حلق شاربه فهذا مما حدثه الناس هذا مما أحدثه الناس والراجح قول الجمهور راجح قول الجمهور أنه لا يجوز حلق الشارب ولكن يجوز قصه إما بأخذ أطرافه حتى تبدو الشفة وإما إحفاؤه إحفاء شديدا حتى يرى بياض الجلد وهذا هو الراجح للأدلة لينزل على الشفة حتى لا تشبه لأن طبعاً لما ترى المشركين كالمصارة <تصفيق> ترى إن شاوربهم تغطي الشفة طبعاً عند الطعام والشراب يجتمع فيها الوسخ ونهينا عن مثل هذه الأشياء أما عن عفاء اللحية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في خمس روايات في الحديث وأعفو اللحة الرواية الثانية وأوفو اللحة الثالثة وأرخو اللحة الرابعة وأرجو اللحة أو وارجو بالهمز الهمز المتصل أو المنفصلة وارجو ووفرو يبقى كلها تفيد إيه؟ الطرق كلها تفيد الطرق ومعناها تركها على حالها وهذا هو الظاهر من الحديث الذي تقضيه الفاظه معنى عفاء اللحية يعني توفيرها لأن كان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك طبعا في واقع حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مع من مع رسل كسرى وغيره لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم ها قصوا لحاهم وأطلقوا شواربهم فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الذي أمركم قالوا إيه ربنا فقال لكن ربي أمرني أن أطلق لحيتي وأحف شاربي واللحية معناها في اللغة الشعر النابت على الخدين والذقن فين الذقن ليه تحت ما ينفعش بقى واحد يقول له أنت مرب دأنك ليه لأن الذقن دي كل الناس بتشترك فيها الذقن كل الناس بتشترك فيها السؤال أنت مرب اللحيتك ليه فاللحية معناها الشعر النابت على الخدين والذقن تمام ما حكم إعفاء اللحية ترك اللحية إعفاء اللحية واجب على الرجال والواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله ويمدح ويذم تاركه ويعاقب لورود الأمر بعفائها والأمر يقتضي الوجوب وليس هناك ما يدل على خلافه الأمر عندنا إذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمر ده بمجرده يفيد الوجوب. ما لم تأت قرين تصرفه عن الاستحباب وليس هناك في مسألة اللحية قرين تدل على أنه يجوز حلقها كل الأحاديث الواردة كلها بإيه؟ بفعل الأمر اللي هو يفيد الجزم والإلزام ولم تأت قرين تصرف هذا الوجوب ولأن في حلقها تشبه بالمشركين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوز وفي الرواية الثانية خالف المشركين وقال بعض أهل العلم أن في حلقها تغيير لخلق الله لأن الله عز وجل خلق الرجل وميزه باللحية كانت عائشة رضي الله عنها تقسم تقول والذي زين الرجال باللح والذي زين الرجال باللحية من؟ الله بدليل أن المرأة لو نبت لها لحية تتركها تستوي مع الرجل؟ لا طبعا لا تستوي مع الرجل حتى لو لحيتها وصلت قبضة أمرها ما تبقى راجل أبدا لذلك الجمهور على أنه يجوز للمرأة أن تأخذ الشعر الذي نبت في وجهها ما عدا شعر الحاجبين يعني يجوز لها أن تأخذ شعر جميع بدنها ما عدا شعر الحاجبين لأن هذا ورد فيه ناص خاص هو لعن الله النامصة والمتنمصة أرى أن هم من الحاجبين بين الحاجبين من الحاجبين على خلاف ولكن الأولى تركهما. الأولى تركهما. شيخ الإسلام تيمين يقول أن اللحية واجبة يقول هو قول الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين بحرمة حلق اللحية بل ونقل ابن حزم وغيره الإجماع على حرمة حلق اللحية ونقل ابن قدامى في المغني أن الدية تجب على شعر اللحية يعني لو واحد مسكك من لحيتك وأزك منها وخلعها يعني مثلا أنت في شجار معه وخلع لك لحيتك تجب فيها الدية تجب فيها الدية طبعا بعض الناس بيتصور أن هذا تشدد أنه ده تشدد إزاي أن أنتو تقول الأحكام دي يعني لنا الأصل أن نحن بنقف مع الأدلة وندور مع الدليل مع الدليل حيث دار فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يفيد ترك اللحية أو تركها يترك اللحية يعني ولا يترك العمل بها كل الأحاديث الثابتة في إيه في إطلاق اللحية إطلاق اللحية وقع الخلاف بين أهل العلم في الجواز من الأخذ من اللحية هل يجوز الأخذ من اللحية تسويها؟, تسويها وقع الخلاف في ذلك نقل القاضي عياد عياد رحمه الله قال يكره حلقها وقصها وتحريقها وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن يعني لو التغويل أوي أو عريض أوي فالأخذ منها فحسن وما أدري من أين أتى بهذا الحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملأ صدرة صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية كفيف اللحية وكانت تملأ صدره وكلناها كانت إلى صراته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتكره الشهرة من تعظيمها يعني واحد لحيته كبيرة كده ففخور بيها فرحان بيها يوم جاي مسرحها ويدهنها من باب ايه؟ من باب الشهرة وطبعا تعرفين ان كثير من الناس بيغتروا بكل صاحب لحية من الممكن تجدوا صاحب لحية كثه طبعا هذا ليس قضحا في اللحية هو لا يعلم اي شيء وهذا من الخلل هذا من الخلل الذي أصاب شباب المسلمين يهتم بمظهره ولا يهتم بباطنه يهتم بالمظهر ولا يهتم بطلب العلم الشرعي ولا العمل بالعلم الشرعي وقد اختلف استلف هل لذلك حد يعني هل في أخذ اللحية من طولها وعرضها حد ده كلام القضاء يدلسة قال فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها ورد رواية على مالك ولكن أنا لا أدري صحتها لا أدري صحت هذه الرواية يقول أنه يكره تطويلها تطويلا شديدا يكره تطويلها تطويلا شديدا بس لا أدري صحت هذه الرواية عن الإمام مالك ومنهم من حدد بما زاد على القبضة على القبضة فيزال يعني القبضة قبضة الإيه اليد تمسك لحيتك وترى ما زاد على القبضة فقصوها طبعا الناس بيأخذوا على ما زاد من القبضة من فوق يعني أمسك كده ولا دي زاد عن قبضة هاه لا ما زاد عن قبضة يكون منين من اسفل من اسفل ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمره يعني لا يجوز على لا يجوز على الإطلاق إلا إن كنت حاجا أو معتمرا يجوز لك أن تأخذ منها لفعل ابن عمر رضي الله عنه ولكن الصحيح المختار كما ذكر النووي وغيره من أهل العلم ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا لا بالطول ولا بالعرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ الحديث الواردة أوفوا أرخوا وفروا أطلقوا كلها حديث تدل على الوجوب ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف أنه أخذ من لحيته شيئا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض أهل العلم قال إن عظمة اللحية وتشوهت يعني في بعض الناس تجد مثلا لحيته طلع من هنا قوي تجد منظره أن فيه تشويه لهذا المنظر فأجازه في هذه الحالة فقط أن يأخذ ما زاد من أجل حتى لا يشوه منظره وحتى لا يتكلم الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم طبعا فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بمجرده يفيد ايه ابن عمر كان اذا حج او اعتمر يأخذ ما زاد على القبضة من لحيته هنا فعل ابن عمر يفيد ايه الوجوب وللاستحباب ولا الإباحة ولا الكراهه ولا التحريم. <تصفيق> هذا جتهاد من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فبيحنا عندنا قول الصحابي حجة. حجة إذا لم يخالف. نعم فإذا خالفه صحابي آخر ها ليس بحجة طب الفعل الفعل ليس بحجة أصلا إلا إلا إذا كان في مسألة وليس هناك دليل فيها لا من صحيح السنة ولا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعا ففعل صحابي فعلا فيجوز لك أن تأتسي تأتسبه مسألة اللي بين إيدينا هذه مخالفة الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا مخالفة بعض أهل العلم قال بوجوب الأخذ من اللحية والأسف أن إخوة كثير بتتلمس العثرات تتلمس العثرات وبدأ يشيع مثل هذه المسألة وسط الناس لسما أن العالم رحمة الله عليه كان من علماء الأمة الكبار وكان من أحرص الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لتعلم أن الكمال لله وحده ولكل عالم ذلة كما أن لكل جواد كبوه فيش حد لتعلم أن هذا العقل قاصر قاصر وأنه من الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم استمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فقال بوجوب الأخذ من اللحية لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنا سؤال مهم ومسألة أن بعض الناس يصاب ببعض الأمراض في الوجه الطبيب يقول لابد من حلق اللحية أو حلق على أقل الجزء المصاب بالمرض دي مسألة اجتهادية، وأنا لست أهلاً للاجتهاد. طبعا حلق اللحى للجيش كثير من أهل العلم قال أن هو مكره، مكره على ذلك. إذا الراجح من أقوال أهل العلم اللي هو قول الجمهور أنه لا يغض الأخذ من اللحية لا من طولها ولا من عرضها تركها كما كان فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالمناسبة أن الأئمة الأربعة ردوا شهادة من يحلق لحيادة شهادة المحكمة بعض الناس بيسألني بيقول لي أنا ما نمتش طول الليل بيقول لي قال لي في واحد جيب تلفزيون وقال أن حلق اللحية المفروض ترد شهادته فقلت يا نهار بيد يعني إحنا كفار بيقول لي رد الشهادة ليس مقصود أن يرد لا إله إلا رحمة رسول الله لا المقصود شهادتك في المحكمة قال ده يا أخي أنا ما نمتش طول الليل سبحان الله فهم إن رب الشهادة اللي هي ايه فرد عليه شهادة اللا إله إيه. قوله صلى الله عليه وسلم غسل البراجم البراجم جمع برجمة هي عقد الأصابع ومفاصلها العقد اللي هنا في الأصابع جسمها برجمة أو برجمة أو رواجب أو رواجب كلها بمعنى واحد أما غسلها فهو سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء يعني وانت بتتوضع ان يلزم غسل الايه البراجم يلزم غسلها. وانت طبيعا بتغسلها يعني انت ما تعمل كده في الوضوء تدلك يديك كده انت بتغسل البراجم وقد قل بها ازالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن وقعر السماخ فانه في بقائه اضرارا باستمع نعم لا العقد عقد الأصابع دي البرج هذا بين الأصابع اللي بين الأصابع ده حاجة تانية للبرجمة في أخ بيقول إن في إشكال في حديث جابر أنهم كانوا يأخذون منها إذا كانوا حاجين أو معتمرين مين اللي كان بيأخذ منها وما صحة هذا الأثر عن جابر لو صحها هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي نعم نعم نعم. ولكن الحديث فيه كلام الحديث فيه كلام. وزي ما قلنا هدي النبي صلى وسلم أكمل الهدي ومن فعلها فعلها لإيه إذا كان حجا أو معتمرا وبعدين زي ما قلنا كان بياخذ ما زاد على قبضة وانا شايف ان 90% من الاخوة ما بلغش يعني ها طنملة <تصفيق> قال الخطابي في تفسير البراجم هي المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ ولا سيما مما لا يكون مما لا يكون طري البدن الانسان طري البدن ما يجتمعش في بدنه اوسخ بخلاف الخشن تجتمع فيه مثل هذه الأشياء أو المناطق اجتمع فيها الوسخ قال الغزالي اللي هو أبو حامد كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام فيجتمع في تلك الغضون وسخ فأمر بغسلها قولنا مثل وانتقاص الماء أو قول الحريث الحريث وانتقاص الماء قيل هو الاستنجاء وقيل هو الانتضاح لوانضح فرجه بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس في ناس بيدخل الوسواس من هذا الباب اللي هو مسألة ان بعدما يدخل الخلاء ويستنجي ينزل منه بعض خطرات البول في ناس بيبقى فعلا هذه حقيقة عنده وفي ناس بيكون من باب الوسوسة الوسواس ده نسميه الوسواس القهري في كل الحالين لا يلتفت كل الحالين لا يلتفت النبي صلى نضح ثوبه بالماء ليه حتى يذهب عنك أثر الوسوسة فإذا وجدت بللا في ثيابك قلت هذا من أثر الماء هذا من أثر الماء طبعا يعني عشان المسألة ما تمرش كده الأصل صاحب الوسوس لا يلتفت على الإطلاق لأنه هيكلف نفسه فوق طاقتها وإخوة كتير جدا للأسف يقع في هذا المنزلق وتجد يتتبع أثر هذه القضية يتتبع وطبعا الوسواس يذهبه الله تبارك وتعالى بأشياء 90% من علاج الوسوسة الإهمال والترك اللي وإحنا بنسميه في لغتنا التناش يطنش لا التفت ثم يعني طبعًا هو يستعين بالله تبارك وتعالى في الأول ويبدأ يغير وضعه ودي مسألة مهمة جدًا صاحب الوسوس سواء في البول أو العضو أو سواء في الوسوسة في ذات الإله سبحانه وتعالى الأصل إن هو بغير وضعيته بقدر المستطاع هو مثلا لو نايم يقعد لو أتته الوسوسة يمشي على وضعية معينة مثلا يقرأ القرآن يستغفر وما تحدثه نفسه به يحدث نفسه بخلافه يعني ايه كل انت الان نزل منك قطرات لا ما نزلش انت كده ما تنجست لا ما تنجستش طب انت كده وضوءك هيكون باطل فصلاتك باطلة يقول لا وضوء مش باطل وصلاته صحيح طب انت كده ما غسلتش وجهك لا غسلته طب انت ما مسحتش اذنك لا مسحتها يبقى في ايه في جهاد مع الوسواس مرة في مرة هيجد أن فيه عزم أو عزيم عندك هيتركك أما المسترسل فتجده يخرج من قضية أو يخرج من بلية يقع فيه أشد منها ده أهنون فيهم الحقيقي ولا المواسوس لا الحقيقي ده بيعمل إيه بقى؟ بيأتي قبل الصلاة مثلا بربع ساعة يدخل خلاء يدخل الخلاء ويقضي حاجته ويلف منديل ورق على ذكره ويخرج يتحرك كثير يتحرك يمشي يروح ويجي بحيث لو في قطرة بول تنزل في المنديل وقت الأذان يدخل الخلاء وينزع هذا المنديل ويمسح ذكره ثم يتوضع ويدخل في الصلاة لا بأس يجوز إمامة صاحب سلس البول يجوز كده بقى احنا انتهينا من حديث خصال الفطرة الحافظ ابن حجر ذكر كلام جميل بديع يقول ويتعلق بخصال الفطرة هذه مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع منها تحسين الهيئة شفت فقه العلماء العالي تحسين الهيئة في ايه ها توفير اللحية قص الشارب قص الأزفار نتف الإبط لاستحداد مثل هذه الأمور فيها إيه؟ تحسين للهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا والاحتياط للطهارتين الصغرى والكبرى والإحسان إلى المخالط والمقارن الإحسان إلى جارك إلى أخيك إلى من يقف بجانبك مثلا في الصلاة أو من يمشي معك بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة طبعا الواحد بعض إخواننا لازم يأخذ بالهم مثل هذه السنن لازم يأخذ من هذه السنن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ضرة من كبر فقال له رجل إيه إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن قال الكبر بطر الحق غمط الناس فلم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون ثوبك حسنا ولا تكون طيبه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدهن مش الدهن ها زي اللي خدها اصحابو قال لهم اني رسول الله قال لا تردوا الدهن وجابلهم ليت حولي وعمال يضغطهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن يا عم مش قادرين هتردوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لغايه ما تفقعوا راحوا يسألوا بعض الضوء قال له يا عم لا ترد الدهن أي الطيب النبي صلى الله عليه وسلم قال حب حبي لي من من دنياكم الطيب و النساء وجعلت قرة عيني في الصلاة برضو بعض الناس بيفهم انه وجعلت قرة عيني في الصلاة الأمة أقرب متعلق لكل أمة النساء لا طبعا الحديث ذو حب حبد إلي من دنياكم الطيب والنساء وبعدين كلام مستأنف وجعلت قرة عيني في الصلاة فالفهم الفهم والفهم نعمة لا تعديلها نعمة لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا الفهم نعمة بعض الناس بيختلط عليه بعض الأمور وتجده يختلف مع الرأي المخالف فتراه يعني صغيرا جدا بمقابل من يخالف يعني بعض الإخوة بيتكلم في الأحزاب فيقول فيقولنا لا أرى دخول في الأحزاب خلص هذا شأنك وهذا رأيك ويريد أن ينكر من ينتمي إلى حزب ينكر فسألني قال لي أنا بعتقد قولا ما وأنا أخالف فيه غيري هل يجوز لي كتمان هذا العلم هو بخالف مثلا طائفة فقلت له الأول ينظر ما هي المسألة ومن هو المخالف قال للمخالفين لي جبال كبار إذن هو حط نفسه وقارن نفسه بمن بالجبال إذن هو جبل ما هي دي بداية إذن هو جبل وله رأيه الذي يدين لله به قلت له الأولى هنا كيتماني العلم المصلحة صح أو مخطئ كتمن العلم المصلحة لا سيمة اللي قدامك جبال فقلت له لو احنا عندنا مئة عالم خمسة وتسعين منهم قالوا اه مش قام الوجع يعني اه وخمسة قالوا لا احنا كمقلدة لهؤلاء نتبع المجموع ولا نتبع الافراد ولا تجتمع امتي على ضلال ليس معنا ممكن يكون الخمسة رأيهم صح صح ممكن وقولي وقول غيري خطأ يحتمل الصوت وإحنا تعلمنا كده أنا كرجل مقلد ليس عندي من الأدوات التي تؤهلني للإجتهاد في هذه القضية حاجة من الاتنين يا إما أتبع الكثرة الكافرة يا إما أسكت وأنا لا أدينك أنت لو أنت قلت لا أنا بر الموضوع خلاص جزاك الله خيرا ولكن تشوش على غيرك من أهل العلم الكبار فدي مصيبة فقلت له هل هذه تثير الفتنة قال نعم قلت له الفتنة تنائمة لعن الله وانا ايقاظه خلاص الموضوع منتهي يقوم يرد علي يقول ايه انا جوايا بركان ازاكت من العلم سبحان الله بركان دي كلها مسائل اجتهدات اخوانا اجتهد فيها علماء كبار لو انا وقفت وقلت لا الاجتهد ده خاطئ ما ينفعش لا سيما في ظل الازمة الراهنة ده اجتهد اجتهد علماؤنا ومشايخنا واجتهدهم على العين والرأس انا انخذت به خلاص وهم الحمد لله لو مشوا والموضوع بقى زي الفل خلاص انا كنت مع الفائزين ان حصل في الامور امور خلاص كفان الله عز وجل شرهم وكفهم شر، بدلا من أن أتكلم في شيء أنا لم أحسنه أنا لا أحسن أن أتكلم في ذلك القضايا إذا أسكت أسكت فالقضية أخوانا محتاجين الفهم العالي فيها أنا مش قادر أوصل لحل أسكت أو أذهب لبعض أهل العلم الذين أثق في علمهم وفي ورعهم وفي فهمهم أقول له ما تقول في كذا ويلزمني قوله ولا إحنا كلنا علماء في السياسة وعلماء في فقه الواقع إحنا دوبك بنحبه ماشيين بالعافية وإحنا هنا بنتبع أهل العلم في مثل هذه القضايا لا سامن كثير من إخواننا وده الأسف وده بعض الجماعات الأخرى اللي على السلفيين لا يسالهم في السياسة وكذبوا لا إحنا فينا أشياء أنا ما كنت أتخيلها فكرة عالي جدا جدا جدا من مشايخ كبار وكنت دايما أقول كلمة يا إخواننا ما نغترش بالشهرة في كتير جدا مشاهير وما يعرفوش ينزلوا الأحكام على فقر الواقع كتير جدا فكنت دايما أقول وكان في الزوايا خفايا وكان في الناس بقال الفتنة ديت يا إخواننا أظهر تعور كثير من الإخوة أنا آسف يعني ليه وقف في حيرة من أمره احنا كنا في البداية كان الواحد بيخف تكلم لأن الكلام إما لك وإما عليك تنظر لهدينا سلم في الفتن وتفعله هو ده اللي كان يلزمنا إلى أن تضح بعض الأمور فكثير منهم لم يستطع أن ينزل الأحكام على الأرض الواقع فخالف قول الجمهور وجلس لكثير من الناس إلى الآن في إنكار شديد جدا للقضيرين إنكار شديد دل إن هو من الممكن إن هو يعني يقوم يأو الناس ويقاعدهم على هذه القضية وإني لابد من التبرئة والأحزاب ديت الله عز وجل قال كل حزب من بلدهم فرحون واحد بيقول هلن بارح ولتولى قال إن حزب الله هم المفلحون هو إخواننا لازم يكون عندنا فهم فهم فهم للواقع أنا بتبنى مذهب يعني أنا لو أنت سألتني عن مذهبي ممكن يكون مخالف لكلامي ولكن الله عز وجل يقول ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا كثير من الناس يريدوا أن يشم رائحة الإسلام في البلد بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى واحد بريح بيقول لي والله أنا نفسي مموت إلا ما شم رائحة تطبيق شرع الله وعلى فكرة حليق ولابس منطلق ميص. عشان ما نقول له لأ ده يا أخ قال والله يا شيخ نفسي هشوف شرع الله عز يطبق وأنا أشعر كده بالفرحة أن الإسلاميين بيقترب يوم عن يوم وممكن الاخترار ده يكون مش في المصلح وارد ولا مش وارد هذا في علم الغيب احنا يلزمنا وقوف بيناده اللي تبارك وتعالى ليلة ونهار والله يا اخواننا نتضرع إلى الله بالدعاء تعرفين اعداء زي ما قلنا قبل كده بيفعلوا الافعيل وكل الفتن اللي بتحصل في مصر ديت يعني ماتش كرة قدم اعلقت ماتش كرة قدم ان الجمهور يشترك وروحوا كسروا للصفارة الإسرائيلية إيه العلاقة؟ من إمتى الجمهور ده متفتح وعنده دول يهود والندول إسرائيل؟ من إمتى؟ ده هو بيجري طول عمره وراء جلده بيجري وراءها وفي كل مكان بيذهب معهم هنا وهناك ما علاقة هؤلاء بالهجوم على الصفارة الإسرائيلية؟ فهذا مدبر وبرضه يعني أحد زمالي النهاردة في العمل بيقول لي أن بالرغم أن السلفين والإخوان أعلنوا تبرئتهم من الوقفة بتاعة مبارح إلا انهم حشروا أنفهم إزاي؟ الإعلام قال ولكن السلفين والإخوان حشروا في وسط هؤلاء بعض الأفراد الذين انتسبون إليه برضو السلفين وراها وراها طب السلفين برقوا نفسه وقولك لا لا ده بس كده ليه هو شعر ان الشعب المصري شعب عنده دين بفطرته وإن اختلفنا في كثير من الأمور هو عنده دين بفطرته هو لا يريد أن يسيطر عليك الدين هو مش عاوز كده هو عاوز زي ما قلنا المسألة مفتوحة بحيث أن يفعل كل إنسان ما يريد فالفهم يا أخوانا نعمة إن كنت لا تعتقد هذا المذهب فلا تتكلم ليه من باب الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها أسأل الله عزيزي لأن الفهم السليم فهنا يعني الحافظ بيقول هذا الكلام يكف ما يتأذى به من رائحة كريهة ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان وامتثال أمر الشارع والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك وكأنه قيل قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها أو حافظ على ما يستمر به حسنها وفي المحافظة عليها محافظة على المرؤة وعلى في المطلوب لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه فيقبل قوله ويحمد رأيه والعكس بالعكس طبعا هذا ينطبق على زماننا إحنا نقول أن الميزان عند الله تبارك وتعالى ها إن أكرمكم عند الله أتقاكم ورب أشعث أخضر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا ولكن أحيانا في بعض المجتمعات بتحتاج الإيه المناصب تحتاج الواجهة تحتاج الواجهة فا إحنا كل مجتمع هنزل ما يناسبه من أهل الوجاه ولكن أنت في النهاية لابد أن يكون منظرك حسنا وهيئتك حسنا تهتم تهتم بنفسك وهذا لا يخالف الشرم وفي المقابل لا يكون شغلك الشاغل تريح بقى جاي في المراية تلبس طائية لا تقلع الطائية تلبس غطرة لا تقلع الغطرة تشوف بقى منظرك أحسن ثانو لا يعني اللي أنت تراه حسنا افعله يعني الشيخ نعثيمين لما تكلم في قول تبارك على خذوا زينتكم عند كل مسجد وكله واشربه ولا تسرفه فالأخذ الزينة بيتفاوت من شخص إلى آخر وتكلم عن غطاء الرأس قال ممكن رجل تراه حسنا بغير غطاء رأس فهذه زينة شفت الفقه العالي بقى شفت الفهم قال لو لبس غطاء رأس تقبح أو يقبح منظره قبح المنظر بتاع يبقى في الأولى أن يترك غطاء الرأ... طب لو لبس غطرة يكون أحسن وأحسن يبقى يلبس غطرة طب واحد بيستوي كده كويس وكده كويس وكده كويس يفعل هذا ويفعل ذاك يفعل ده مرة وده مرة وده مرة لا بأسة بذلك وهذا من الفهم العالي لأن برضو بعض الإخوة تستنكر استنكر شديد جدا على من يصلي حاسر الرأس استنكار شديد لدرجة تأثيم يعني يؤثمهم برضو قبلني نفس النوعية فقلت له خذوا زيناتكم عند كل مسجد الأمر فيه ساعة قال نبي وسلم لم يرى حاس الرأس قط هو أصاب ولا لم يصب؟ أصاب لم يرى أن نبي سلم حاس الرأس قط ولكن بعض أهل الإلم أثبتا أن نبي وسلم صلى حاس الرأس ولكن في بيته صلى حاس الرأس ولكن في بيته الشيخ ما سميه الشيخ بن باز قاله اللي أنا قلته إنه إن كان منظره أحسن بغير غطاء فهذه زينة والأصل إن الشرع يريد هذا يريد الزينة ولا غطاء الرأس هو المقصود الزينة هي المقصودة والله أعلم <تصفيق> ندخل في باب الاستطابة وهذا الباب مشتمل على النهي عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط أو بول ده كلام نووي نحن نقول له نسيب في الصحراء دي شوي عشان نأتي للخلاف الواقع بين أهل العلم عن استقبال القبلة واستبارها في الصحراء والبنيان هل يستوون أم يختلف وعن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر باليمين وعن التخلي في الطريق والظل وعن الاختصار على أقل من ثلاثة أحجار وعن الاستنجاء بالرجيع والعظم وعلى جواز الاستنجاء بالماء. ده كلام النووي رحمه الله ذكر الإمام مسلم بسنده عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول هنا إيه لغائط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 أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار وعن أبي الزبير أنه سمع سمع جابرا رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر حديث أبي أيوب عن أبي أيوب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 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وعن واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت ولا بيت المقدس القبلتي ولا بيت المقدس قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته <تصفيق> رواية تانية عن ابن عمر قال رقيت على بيتي أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبلا الشام مستدبر القبلة حديث فيها نهي عن استقبال القبلة وعن استدبرها بغائط أو بول وفيها ما يبيح ذلك وده بنسميه من المعارك الفقهية التي حدثت بين الفقهاء. حديث سلمان يقول في أول حديث حتى الخراء ذي يعني ذي الهيئة الحدث الهيئة الحدث. أما لو حذفنا التاء يبقى الخراء ده اسم نفس الحدث نفسه. طبعاً المقصود بيه؟ علمكم إيه ذا بدخول الإيه الخلاء يعني ما ترك شيئاً حديث أبو ذر يقول إيه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وأخبرنا عنه ولا ترك طائرا يطير بجناحيه إلا علمنا منه علما صلى الله عليه وسلم وده يرد على من على من يقول أن الشريعة الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ومراد سلمان رضي الله عنه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراء التي ذكرت أيها القائل فإنه صلى الله عليه وسلم علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا حكم بقى مسألة استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول هذا حدث الخلاف بين أهل العلم ونصب العلماء فيه إلى ثمانية أقوال في ثمان أقوال قوله الأول يحرم استقبال القبلة في الصحراء دون البنيان يحرم استقبال القبلة في الصحراء دون البنيان بالبولة والغلط وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وهما مروي عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر رضي الله عن الجميع والشعبي وإسحاق واحد الروايتين عن أحمد يبقى القول الأول تحرم في الصحراء دون البنيان <تصفيق> واستدلوا بحديث ابن عمر لما قال على بيتي أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحجته مستقبل الشام مستدبر القبلة القول الثاني يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبنيان لا فرق بينهما يبقى الأول الاستقبال فين في الصحراء دون البنيان الثاني يحرم في الصحراء في البنيان لا فرق بينهم وهذا قول أبي أيوب الأنصاري وأبو هرير رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عن الجميع وأيضا قول مجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية وهو اختيار شيخ الإسلام ثامية وابن القيم رحمة الله على الجميع وأيضا قول عطاء والأوزاع احتج قول الثاني أصحاب القول الثاني بالحديث الصحيحة الصريحة الوردة في النهي عن استقبال القبلة في حديث سلمان وحديث أبي هريرة وحديث أبي أيوب الأنصاري التي ذكرناها في الباب. وقالوا ولأن المنع ليس إلا لحرمة القبلة وهذا معنى النجود في الصحراء والبنيان النهي ليه؟ لحرمة القبلة وهذا النهي في الصحراء والبنيان ولا في الصحراء دون البنيان في الصحراء والبنيان معن. القول الثالث يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان. وده مخالف للقول الثاني الثاني تحرين قول ده الجواز وده قول عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظهري واستدلوا بأحاديث الجواز وقالوا إنها ناسخة للنهي ناسخة لإيه؟ للنهي طيب هل يجوز إن إحنا نذهب إلى النسخ دون أن نجمع بين الأدلة؟ أو أن نرجح دليل على دليل؟ طبعا لابد إن إحنا نرجع إلى الأدلة ونعمل بها جميعا فالأصل في الأدلة في الإعمال وليس الإهمال القول الرابع يحرم الاستقبال في الصحراء والبنيان ويجوز الاستدبار بهما هنا التحريم فقط على إيه الاستقبال واستدلوا لا تستقبلوا القبلة ولم يقل ولا تستدبروها وده إحدى روايتين عن أبي حنيفة والإمام أحمد واستدلوا حديث سلمان نهانا أن نستقبل القبلة طبعا في حديث إيه لا تستقبلها ولا تستدبرها فيرد على هذا المذهب أصلا يرد على هذا المذهب أصلا القول الخامس, الخامس أن النهي للتنزيه فيكون مكروها وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله وكذلك عن أحمد وأبي ثور وأبي أيوب الأنصار أيضا واستدلوا بأحديث سبت عن مين عن ابن عمر ان قالوا ان دي صرفها من التحريم إلى كراهة تنزهين قول السادس جواز الاستدبار في البنيان فقط استدبار فين؟ معنى ذلك ان الاستقبال لا يجوز طب الاستقبال والاستدبار في الصحراء برضو لا يجوز قالوا بإيه؟ بجواز الاستدبار فقط في البنيان أما الاستقبال في البنيان فلا جوز الصحراء لا ولا الاستدبار واستدلوا بحديث ابن عمر وده قول أبي يوسف من أبو يوسف؟ صاحب أبي حنيفة القول السابع التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة مثلا كان يسلم يصلي إيه؟ تجاه بيته تجاه بيت المقدس فحولت القبلة فقالوا النهي للتحريم عن كل القبلة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى القبلة المنسوخة واستدلوا بحديث نهى النبسلم أن نستقبل القبلتين ضعفه, ضعفه الحافظ في الفتح القول الثامن أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها تحريم مختص من أهل المدينة فقط ومن كان على سمتها قال به أبو عوانة واستدل بعموم الحديث ولكن شرقوا أو غربوا الراجح ها المذهب الأول ولا الثاني الأول بيقول ايه ها يحرم في الصحراء دون البنيان ها والقول الثاني يحرم في الصحراء والبنيان ها مين يرجح القول ده مين يرجح القول ده يعني <تصفيق> القول الأول مين اللي رجحه يا مساكين 4 خمسة خمسة ستة سبعة 8 ها والباقي بيقول بالقول الثاني ولا ما بيقولش خالص <تصفيق> <تصفيق> طبعا هو قول القول الأول رأي الجمهور لكن القول الثاني أقوى من جهة النظر لأن أحاديث النهي صريحة وأحاديث الجواز مجرد فعل لذلك العلماء قالوا إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح عند التعارض وإذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله فالقول لنا والفعل له صلى الله عليه وسلم ابن القيم ليه بحث قوي جدا كان ذكر الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله واحدة واحدة ماشي. إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح عند التعارض طبعا في حالة تعذر الجمع بينهما وإذا تعارض قول وفعل فالقول لنا والفعل له صلى الله عليه وسلم طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما لما رخ ابن عمر يقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة كان في الصحراء ولا البنيان مين اللي قال هيشوفوا ازاي في البنيان إيه رأيكم? ممكن يكون في الصحراء. فما هو كده لو فعل النبي السلام ذلك. هينسخ الناهي. او على الاقل هينقل الناهي من التحريب من الكراه. هي رأيكم في المحنة دي. ها؟ نعم صلى الله عليه وسلم. ما كانش حد يشوفه. يعني كأنك تطعم في صحة الحديث. والحديث في مسلم. ها? نعم فهو ده كان في داخل البيت اه صلى الله عليه وسلم انما ده حديث ابو ايوب اللي وجدنا مرحيل قد بنيت قادمنا ايه السام في الليل صلى الله عليه وسلم ايه رأيكم بقى في المطلب اللي انا عملته فيكم ده طب احنا قلنا ان القول التاني التحريم اقوى فازاي بقى نخرج من المحنه دي مم. هي دي اللي انا قلتها اذا تعارض قول وفعل فالقول لنا والفعل لو صلى انتم ما خدتوش بالكم منها لا, لا لا لا لا لا يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم لهم ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من التعظيم صلى الله عليه وسلم وإلا يعني الأحبط <تصفيق> الخصان نهي طيب من كان به علة ولم يستطع ما رأيك هو ده بقى اللي احنا هنصرف الحديث به له علة ولم يستطع ان ينحرف عن استقبال القبلة واستدبرها في البول والغاية واضح هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما تطلب ما تطلب يعني بحثت طلبت البحث الماضي بعض الاخو عشان يرضيني جاب لي بحث السواك كله اللي احنا شرحناه وقالوا هو ما خدش باله من فجاب لي بحث السواك مع من اول تعريف السواك لغاية ما وقفنا لا المسألة مش كده انا كنت عاوز قضية معينة ففي اخين جزاهم خيرا طبعا جابوا لي البحث وطبعا انفصلوا في النهاية ان يجوز استعمال السواك في ايه في المسجد الا الحديث عامة حديث والله